الذين يردون الفردوس فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه لطفة في قرار مكين ثم فخلقنا الضفة على قدم فخلقنا على قدم مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحم ثم شَحْنَاهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تُم إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثم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 وَإِنَّ عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرٌ فَأَلْشَأْلَ لَكُمْ بِهِ جَنَّةٌ مِنْ النَّخِيرِ وَأَعْلَى فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْخُلُ وَشَجَرَتُ تَخْرُجُ مِنْهُ طُورِ سَيْنَاتٍ صِبْغٍ الذّهْنِي وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِطُخُ مِن فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا, ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم اذا لخاسرون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 وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّرُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَالَهُمُ الذَّهَبَ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ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 يستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يدبروا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَا أَمْ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ رسولهم رَسُولَهُمْ فَهُمْ له منكرون كِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ بالحق بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارهون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 افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل هذا الا اساطير الاولين قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِنَّمَا يُرِيَنِي مَا يَعْدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن تُرِيَكَ مَا نعدهم لَقَادِرُونَ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 موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم قالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كانحون ألم تكن آياتي تتلى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 يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فغفر لنا ورحمنا وألتقير الرحمين فتخدموهم سخريا حتى أسوكم ذكري وكلت منهم تضحكون إن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 ومن يدعما الله إلها الآخر لا برهان له به فَإِنَّمَا حسابه عند ربه إِنَّهُ لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين